أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعلنا نتبع السحرة إن هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن لكم قال لهم موسى القي ما انتم الملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون ان لا نحن الغالبون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما ياتكون فالقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان اذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون فتعلمون لا أقطع أيديكم وأرض من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي إنكم متبعون